إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور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 ألَ تَرَأَّ اللهَّه يَعلمُ ما في السماواتِ وَما فِي الأرضمَا تَك مِنْ نَّجَوىثَلاثَة إلَّهُ رابِعُهُم وَلا خَممسَةٍ إلله هو سادِسُهُم وَل خَمْمسَةٍ إلَّ هو سادِسهُ وَلَا أَدَنَامِذَلِكَ وَلاَا أَكثَرَ إلَّ معهُم أين ما كانوا ثمُ يُنَبِّئُهُم بِمَا عملِلوا يَومَ الْ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 يَتَّخِذُونَ ايمَانَهُم جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ الله فَلَهُم عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنهُم أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ الله شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ بِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلَبٍ أَنَّ وَرَسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عزيز لا تجد قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ إِحْسَانًا ۗ وَيُحَافِظُونَ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَآمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلَا